بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب النبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أما لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إما كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى ان نقمون ولقد فتشنا قبرهم قوم فرعون وجاء رسول كريم ان ادو الي عباد الله انني لكم رسول امين والا تعنوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذلون فدعا ربه أن هؤلاء فهم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرطون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشريك أتوا بأباءنا إن كنتم صادقين. هم غير أنقذوا تبعي والذين من قبلهم. أهلتناهم أهلتناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لا عين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أذكرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغذي مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون ولا هم. ينصرون إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأذيم كالبهل يغلي في البطون كغل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه عذاب الحميد دق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم بيتمترون تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم